سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهد الله فلا مجد له وما يضل فلا هدى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.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 وكل محدثات بدعة وكل بدعتين ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعده قبل نبدأ كتاب المنهج البيضاوي فيه مشقة على ال على الإخوة لاسيما ما رأيتوا انا الأسبوع الماضي في الكلام احنا في مقدمات أربعة لو تذقنا بها هي كلها من على المناطق يعني على المنطق في الكلام في فرق بين الكل والكلي والجزئي وهذه أعرف إنه الإخوة يعني ها لا سهلة سهله جدا ان هو بيفرق بين المجموع والجمع والجميع وبيتكلم عن الفرق بين الكل والكلي أن الكلي يبقى الحكم الحكم يشمل لو قلنا الكل يشمل المجموع فقط وأما الكلي يقع على كل فرد من أفراضي على الاحاد والمعنى عشان بضرب المثال لو قلنا لو قلنا صخره عظيمه طيب كل رجل يحملها هنا كل رجل هنا حياتي عليش لن يأتي إلا على المجموعة، على المجموعة يعني ما ينفعش واحد يحملها، الجميع اللي يحملونه، فهمت؟ في على المجموعة. لكن لما تكلم عن الجميع لو قلنا ريشة أو قلنا الطعام، كل كل مثلاً رديف بقى إذا المسألة كلها على على الأفراد جميعاً. مسألة مسألة أي مسألة المنطق، لا يحتاجون عليه علمياً علمياً في الأصول لا يحتاجون عليه، الحق لا يحتاجون عليه. ف. هو نعم هو الحاصل إنه عشان بس ما نتعب الاخوه وإلا أنا أدخلهم في, في متاهات هو في نهاية الأمر عندما تفرغ في المقدمة الثالثة المقدمة الأولى طبعًا الكلام فرق على بين العام الخاص وبين العام والأخص وأما المقدمة الثالثة هي نهاياتها في الكلام على سياق العموم فعلا نقصر ن نقص نقصص المسافة ونبدأ بالكلام على سياق العموم لعل الله على يس يسّر تكلمنا عن العام وسنعتمد كتاب اللمع للشرازي أولى من كتاب المنهاج لأن المنهاج سيكون فيه صعوبة جدا على طلبة العلم هو في المنهاج يقول يقول وللعموم كل لفظ عما شئين فصاعدا احنا عرفنا العام الأسبوع الدرس الماضي وأوسعنا الكلام في تعريفه اليوم قال, قال فصل الفاظ أربعة أنواع طبعا هنا دخل الإمام الشيرازي. في اللمع على صيغ العموم على سياغ العموم سيتكلم على مساءة النكرات ويتكلم على التعريف والتعريف سواء المفرد المضاف أو الجمع المضاف وأيضاً الف ولم الاستغرقية كل هذه في الكلام على سياق العموم وطالب العلم يحتاج يعني ضبط هذا الباب لأنه من مباحث اللغة التي هي من عمق مباحث الأصول وتفيد جدا طالب العلم في هذا الباب أن يفرق بين العام وبين الخاص لأنه بهذا سيستطيع في هذا الباب يستطيع الجمع بين بين بعض الأدلة التي ظاهرها التعارض وغير ذلك نعم سياق العموم على نفس الترتيب هو يقول اسم الجمع اذا عرف بالالف واللام والحق لا بد ان تعلم ان كل ما عرف بالالف واللام اسم الجمع فانه يفيد يفيد العموم ومنها ان نقول المعرف بالالف واللام عموما يفيد العموم الف واللام استغرقية كاسم اسم الجنس معرف بالالف واللام يفيد العموم اذا جاءك مثلا في قول لا الفعلاء وخلق الانسان ضعيفا الانسان اسم الجنس معرف بالالف واللام فيفيد عموم هو اصارتا هنا قال احدهما اسم الجمع المعرف بالالف واللام والثاني قال اسم الجنس اذا عرف بالالف واللام والثالث الاسماء المبهمه والرابع قال النفي في النكرات يعني ان النكره في سياق في سياق النفي او النهي وهذا سياتي تفصيله بالكلام على الامثله نعم إذا الألف واللام إذا كان الجمع المعرف الألف واللام يفيد يفيد العلوم العاموم مثل قول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحرم وإذا بلغ الأطفال منكم الحرم فلا كما سأذن الذين قبلكم الأطفال اسم جمع معرف بالألف واللام معرف بالألف واللام نعم نقول على الأمة توقير وتعظيم العلماء العلماء الألف واللام العلماء جمع اسم جامع معرف الآلف علام يفيد يفيد العموم مفرد العلماء عالم فيفيد العموم اذا كل العلماء طب أي علماء هذا هذا سيأتي بيان إن شاء الله في الكلام على العام الذي يراد به الخصوص الحق أن التوقيل والتبجيل الذي يراد هنا أن الأمة أنه حق على الأمة بأسرها لأن تؤدي هذا الحق إلى العلماء علماء الشريعة فقط لا يتعدى الأمر لغيرهم أي علم آخر يشتهد فيه العوام وغير العوام وإلا يؤخذ الأجل بمقداره في أمر الدنيا ولذلك أنت ترى لما لما الأمة الإسلامية متأخرة جدا عن جميع الأمم ليس بهذا العلم التكنولوجي اللي هو لم لم ينبت فيه عندنا من برع أو أو أبدع أو ارتقى لا لأن الأمة الإسلامية عظمت جدا كل علوم الدنيا أو علماء الدنيا وكل ما يفيد الدنيا صار معظما صار مقدما صار مبجلا كل شيء تحت قدميه يعني الشهرة والمال والتقديم والتصدير والاحترام والتبجيل وأما عالم الشرع فهو محارب أما عالم الشرع فهو محارب لذلك جزاء نفاقا واجرا طباقا الله جل في علاه قد جعلنا آخر الأمم وضيق علينا وأيضا ابتلانا ببلايا لم تكن في أسلافنا لأن هذه المسألة مسألة فيها تحقيق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداع وسنون خداعة في هذا الباب فلو قلنا مثلا بأن علي بن أبي طالب قال وحب أهل العلم دين ندين الله به فيمكن أن تقول وحب العلماء على معنى قول علي بن أبي طالب وحب العلماء دين ندين الله به فإذا قلنا استطراثا في هذا الباب ونقول وتوقير أهل العلم توقير العلماء من ديننا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وايضا الأمير ولي الأمر قال والحاكم المقصد الحاكم العدل فهنا هنا الآن يبقى نقول العلماء جمع مفرد عالم العلماء معرف بالألف في علام فيكون يشمل كل العلماء طب من العلماء هنا علماء الشريعة وهو يشمل كل أفراده فينزل تحته عالم الحديث ينزل تحته عالم الفقه ينزل تحته عالم الأصول ينزل تحته عالم المصطلح ينزل تحته العلوم, العلوم حتى علوم الاله الخادمه لعلم الشرع يعني ان كانت ممكن يدخل تحته عالم العربيه لا يعدونه من المشاهدين والخلاف الاصولي حتى يعد في الاجتهاد ام لا يدخل في المشاهدين ام لا لكن الاصل أن نقول بان وهنا عندما نقول ان من من واجب من واجب الامه نحو العلماء توقير العلماء وتعظيم العلماء علماء اسم اسم جمع معرف بالالف الألف ولا ولا فيفيد العموم أيضا في قول لادل في علا الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء فالرجال جمع. الرجال جمع مفرد رجل الرجال جمع مفرد رجل معرف بالالف واللام سيفيد كل الرجال يفيد كل الرجال طب ياخد بتاع ده لم يسمى بالرجل يفيد كل الرجال نعم فالرجال كل الرجال قومون على على النساء والنساء أيضا قد نقول ألف لام استغرقيه هنا صحيح ولا لا لكن النساء جمع لا واحد له سأجمع لا لا واحد له أيضا اسم اسم جمع معرف بالألف بالألف واللام يفيد العموم ومن الأمثلة على هذا ايضا قول لا في علاء عن بني إسرائيل عندما أمر الله موسى أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة قالوا إن البقرة, ان البقرة تشابه علينا وإن, إن شاء, وإن إن شاء الله لمهتدون قال ان البقرة تشابه علينا والبقر جمع أجل لكم الله مفرد بقرة وهو جمع معرف بالالف واللام فيفيد العموم وهذه من الهمية بمكان سيغ العموم كما قلت من الهمية بمكان لأنك سأبين لكم الفرق بينها في هذا الباب الالف لام إما اسم الجمع او اسم الجنس أيضا في ذلك قد يقال البقاء الانسان قول قول لا رجع له والعصر ان الانسان لفي خسر في خسر هذا الف لام الاستغراقيه لكن اسم الجنس لاسم الجنس العصر الإنسان ان الانسان لفي خسر هذا اسم جنس الاسم جنس بالالف واللام، إذن الأولى كما قلنا من ألفاظ العموم اسم الجمع المعرف ألف واللام، واسم الجنس المعرف بالألف واللام طبع ألف واللام استغرقية. طبعاً ألف اسم الجنس واللام الاستغرقية تعرف بدخول بدخولها على اسم الجنس بأنك تستطيع تنزع أو مكانها كل عشان يكون ضابط لك في هذا الباب، فتعرف أنها على العموم أبين لك الثمرة في معرفة العموم هنا لأن في خلاف فقه من العلماء في تفسير قول الله لفعلها وأحل الله البيعة وحرم الربا هل أحد يعرف ما الاختلاف في هذا الباب تعرف الثمرة في مسألة اتقان العموم في قول لا لعلى وأحل الله البيعة وحرم الربا أنا البعض لا يحملها للعب. تعرف؟ نتركهم يكتبون اولا ثم نرى من عندك ما عندك تعرف أم لا؟ هو خلاص أخذ السهل وترك الصعب. سعيد دخل في في في الربع. قالها طبعًا أعرفها العموم. الربع عموم؟ كيف؟ ألف لمالها ألف لمالها لو نشدها من خط من مكان كل شو بقى نهيه <تصفيق> في البيع والشراء الآن الحق أن الربة اسم جنس معروف بالآفاق النه فاستغرق كل الربة فهنزل تحته الربة القليل والكثير فهنزل تحته الربا الفضل والربا النسيئة وهذا دليل على ضلال من قال بقول الله في في علا يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا اضعافا مضاعف فقال قل رايدا رايدا تعقل بمفهوم المخالفه هنا الان قال مفهوم المخالف قلنا كيف كيف تقول بمفهوم المخالفه وعندك أيضا اسم الجنس المعرف في الاثناء الاستغراقيه الربا كل الربا حرام كل الربا ممنوع سؤال قليل كثير وانت الآن عندي المنطوق وانت بتاخذ بالمفهوم الله نافعلاء يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعف اخذت بالمفهوم لو قلنا بالتعارض ولا تعارض سنبين ولا لا تعارض لو قلنا بالتعارض بينهما سنقول عند التعارض المنطوق أقوى من المفهوم فيقدم المنطوق على المفهوم والمنطوق محكم والمفهوم الاحتماليه وارد عليه لا سيما وان مسائت العام الخاص من اعمال من سما صحيح والمفهوم لعم ولاه عند كثير من العلماء وهذه مسألة من الأهمية بمكان فأجعلك ما استطيع يقف أمامك إن كنت ضابط لهذه المسألة فكن ربا اسم جنس معروف لا في الام فيعم كل كل الربا فنقولنا الآن هذا هذا المفهوم أصالة غير مفهوم قال أما تقول أنت بأن المفهوم حجة والتأقول مفهوم حج لكن هذا المفهوم غير مفهوم فان سالته قلنا لأن قول لا نافعلاء يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه يعني والحال فيما كنتم فيه بانهم ياكلون الربا اضعاف مضاعف فصارت صفه كاشفه لواقع الحال لذلك والدلاله على ذلك في احد يعارض على هذا مفيش اكيد توافقون على كلامي صحيح ما الدليل <تصفيق> <تصفيق> هذا هو لأن النبي السلام قال ألا وإن ربا الجاهليه كليا تنموا ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت هذا وأول ما أضع أضع ربانا ربا العباس ربانا ربا العباس فالمسألة المسألة هنا دلالة واضحة جدا على, على, أن, على أن القيد هنا كان قيد على ناس فقشفة نعم كما قالت الاخت الفاضله هو قيد وصفي وليس احترازي نعم لا صحيح ويالصفة كشاف أو الصفة كشاف أنا مفهوم له. المفهوم غير المراد فيبقى العموم لكن هنا وأحال الله الباب وحرم المرء لشاف الكلام في هذا الباب الآف واللام هنا. هل هي استقرقيا أم هي عهديه؟ مفهوم؟ هذا هو ولذلك لابد بود أن تضبط هذا لتعلم مسألة العموم نعم يا مخدر جز جزء الجنة لتضبط مسائل مسائل العموم. وهذه كما قلت ستفيدك جدا في المسائل الأصولية في الجزائية الفخية أيضا والمسائل الخلافية قلنا قال الله جلال والعصر إن الإنسان لا في خصر فالعصر والإنسان قال إنسان اسم جنس معرف بالآلف واللام فيفيد يفيد العموم وكما قال الله جلال فعلاء وخلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا هو أخذ أيضا من ذلك قال وتقول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم طبعا أهلك الناس الدينار والدرهم أي دينار وأي درهم الجنس جنس. يعني جنس الأثمان يعني جنس الأسماء وهي مسألة الدنيا نعم وهنا أيضا في الكتاب أتى بالأثماء المبهمة وهذه نرجعها وهي سنأتي بها الأثماء المبهمة هي الأثماء الموصولة قبل أن نقول من أثماء أيضا من إذا قلنا بأن التعريف يدل على العموم فالتعريف أنواع المفرد المعرف لا فلام يفيد العموم سيكون اسم جنس معرف لا فلام استراقيه او الجمع المعرف بالالف واللام يفيد العموم وايضا المفرد المضاف يا عم المفرد المضاف يا عم يبقى اذا التعريف التعريف بالاضافه يا عم انت عارف الالف واللام يا يا عم مفهوم والالف واللام ايضا اسم الجنس يا عم وهنا قول لا دفع على اجل المسائل امثله هذا قول لا دفعناه وان تعد نعمه الله لا تحصوها هي نعمه واحده من نعيم كثيره فالحق قال لا تحصوها لا السياق نفسه يجعلك تقول بانه ما اراد نعمه واحده لانه قال لا تحصوها صحيح فنقول المعنى هنا بان النعمه هنا نعمه المفرد المضاف يعم يشمل يشمل جميع النعم في نعم كثيره نعمه نعمة الإسلام نعمة الحياة نعمة البصر نعمة الأذن نعمة الأكل نعمة نعمه الولد نعمة العلم نعمة الكتابة نعمة الرؤية كل ذلك من النعيم المعددة التي لا يمكن الإنسان أن يعني أن ينحدر بنعمة من من هذه النعيم ونعيم الله تترى لا تنقطع على العباد نعيم الله تترى تأتي تترى لا تنقطع عن العباد بحال من الأحوال وكما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم ومن, ومن ذلك بأن الله قال فاذكروا آلاء الله وآلاء هي ما معنى؟ بمعنى النعم وهذا جمع لكنهم جمع مضاف إذا لابد أن تضع قاعدة من هذه القاعدة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من هذه القاعدة الجمع لا لا الإضافة تفيد العموم القاعدة العامة في مسائل العموم تقول الإضافة تفيد العموم سواء المفرد المضاف أو الجمع أو الجمع المضاف سواء المفرد المضاف أو الجمع المضاف اجمعوا أمركم وشركاءكم نعم أيضا من ذلك قول الله للفعلاء يا نساء النبي لستنك كاحد من النساء هذا عم كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم تخرجوا أحدا منهن حديث الصحيح عندما خطب معاويه على المنبر وقال يا اهل المدينه اين علماؤكم ثم تكلم عن صيام عشراء وتكلم على الخصل هذه الوصل اتخذ بنات نساء بني, بني اسرائيل ذلك فقال اين علماؤكم علماء جمع لكنه مضاف فافاده العموم يبقى التعريف سواء الالف واللام او التعريف بالاضافه يفيد العموم او التعريب بالاضافه يفيد يفيد العموم قال الله جل في علاه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثىين فالاولاد جمع مضاف فاعم وانزل تحت الذكر والانثى ممتاز يا محمد ممتاز المشاركه انا احب المشاركات هذه ممتاز لكن هو طبعا هنا ماقول هو قال في حديث الطهور ماء الحلو ميتته هو المفروض اصلا تبين لنا ما عندك و اراد ان يقول الحلو الطهور الصحيح انه ماء ماء ماء فالإضافة عمامت. الاضافه عممت الاضافه عممت اذا القاعده عند العلماء كل اضافه تفيد التعريف تفضل طهور تقصد طهور؟ نعم الماء كله طور كله طور والبحر هنا ماء جاري والماء الجاري لا تاثر بالتغيير حتى لو وقعت فيه نجاسة لأننا قلنا بأن ورود الماء على نجاسة يطهرها والماء الجاري فيه دفعات دفعات متلاحقة فكل الدفع الأولى تجعل, تجعل نجاسة تستحل فمفهوم تستهلك فكانت مستهلكة لو استقر دون الجاري وعمل دائرة وغير يبقى هذا فقط اللي طاهر دون ان يكون طهور دعك بقى من هذا ما أنا ما انا شاغل بالموت احنا نتكلم من الان على طاهر غير طاهر ما يهم ما ممكن يكون نفس الماء طهور بموت السمك يا عيش فيها ماوت السمك لا يؤثر في الماء موت السمك لا يؤثر في الماء ما في مانتلان ما علاقة موت السمك بطور ما تروح مش هتروح وتيجي معايا ترى ما هو أفتك حقا الموت السمك لا يؤثر في الماء عارف ما يؤثر في الماء إن كان ماء ناجس وهي فهو الحاصل لو كان ووقفت عندما كان هذا أمر آخر لكن الجريئة لا جريات الماء تطهر ممتاز محمد باه أنت من موريتانيا ولا من وينها محمد باه ولمن الصومال سكورن. نعم إذن عندنا الأمر على المفرد الإضافة تفيد العموم من ذلك أيضا الأسماء المبهمة كما قال المصنف قال الفاصل الثالث الأسماء المبهمة فالأسماء المبهمة تفيد العموم كما للعاقل ما غير العاقل سريليون ممتازة محمد نفع الله بك ورفع مقامك واثر عليك امرك الموصولة الموصوله من الاسماء المبهمه الاسماء المبهمه تفيد العموم قال الله جل في علاه والذي قال لوالديه افل لكما اتعدانين هنا قال والذي قال لوالديه افل لكما والذي هذا من الاسماء الموصوله التي تفيد العموم يبقى كل من فعل مثل ما فعل هذا الرجل له له عتاب ما ما جاء عن هذا الذي قال الوالدين اوف ولذلك قال الله تعالى عموما وقد ربك الا تعبده الا اياه وبالوالدين احسانا قال قال الله تعالى فلا تق فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به والذي جاء بالصدق وصدق به وهذا يفيد ايضا كل من صدق بالوحي الذي جاءه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الذين امنوا وعملوا الصالحات الذين جميعا هم عموما فيشمل ها في في اولئك هم عليهم جزاك الله خير شوف قال أولئك وا اولئك دلاله على التاكيد انها على الجمع ممتاز على العموم اقصد نعم ايضا قال الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار وهذا ايضا على العموم تفضل قال الله جل في أولئك واللاقي عسنا من المحيذ من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثه أشهر واللاقي هذا أيضا على الجمع وأيضا في قول لا, لا, لا تخافون أن نشوزهن, نشوزهن فعدهن واللات أيضا من أسماء من أسماء الشرط أو أسماء الأمساء الأسماء الموصولة التي تفيد العموم نعم. أيضا من من هذه تأتي تأتي شرطية تأتي استفهاميه تأتي لا من آ شرطية وو وتاتي موصولة بمعنى الذي وتاتي موصولة بمعنى الذي نعم كما قال المصنف هنا طبعا من للعاقل وما لغير العاقل وقد قد تأتي تأتي قليلا لغير العاقل والثانية تأتي للعاقل قليلا فكانت الشرط والجزاء أن تقول من عندك وما عندك هذا في الاستفهام من عندك وهذا يأتي على العموم عندي عالم عندي مدرس عندي مهندس عندي طبيب ينزل العموم الاجابه تكون على العموم تابع على السؤال ما عندك ايضا على العموم واما في الجزاء ان تقول من اكرمني اكرمته ومن جاءني جئته قال الله تعالى ان في ذلك لعبره لمن يخشى من هنا اسم اسم اصول يعني الذي ان في ذلك لعبره لمن يخشى الذي يخشى وايضا في قول الله لعله ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما هنا للعموم ولكنها لغير غير, غير العاقل ما للعموم وهي من صياغ العموم ما عندكم كل الذي عندكم كل الذي عندكم من عين من عرض من من نقض ما عندكم ينفد وما عند الله باق واسماء الشرط كما قلنا تفيد العموم كما قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من هنا من صياغ العموم يبقى كل من عمل صالحا مردود الخير على على نفسه ليس على أحد. ومن عمل ومن اساء ايضا فالاساءه مردوده مردوده عليه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أيضا في قول لا رفع لا من جاء بالحسنة فلا خير منها من هنا توصفها من جاء بالحسنة فلا خير منها توصيف من هنا لا يعرفون شرط نعم نعم شرطية في قول الله في علامة جاء بالحسنة فله خير منها ايضا من ذلك اينما ومهما وحيثما كلها من اسماء الشرط اينما ومهما وحيثما كلها من اسماء الشرط قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كمارث بعض الاثار اجلس حيثما انتهى بك المجلس لا تدخل في ذلك الشرط تدخل في الظرفية هنا ف... نعم تستخدم الكلمة على السياق الذي اتينا به الآن كان يقول العالم حيثما العلم فانا معه او حيثما العلم فكن حيثما العلم فكن اينما تكون اين تكون ياتي بكم الله أينما تكون يأتي بكم الله مع موسى عليه السلام قالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحر به فما نحن لك بمؤمنين فما نحن لك بمؤمنين ومن اسماء الاستفهام ايضا في قول الله جل وعلا من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ومن اسماء الاستفهام ايضا التي تفيد العموم كما في قول الله جل وعلا فمن يأتيكم بماء معين فمن ياتيكم بماء معين وهذا الاستفهام عند علماء البلاغه يسمونه استفهام طالف من يأتيكم بماء معين هذا استفهام عند علماء البلاغة ها. هذا استفهام توصيفه استفهام أشرف طبعا ده داخل إذا ولو وكلما أدوات شرط غير جازمة ممتاز يا مدرس اللغة العربية وأشرف طبعا أتى بها وجهاد أتت بها للغة العربية أيضا ممتاز ممتاز نعم هذا استفهام استنكاري حجم أيضا إجابة سديدة هذا استفهام استنكاري وعيضا من أسماء الاستفهام التي تفيد العموم قال الله تعالى إنما تكون هد يدرككم الموت نعم ثم قال المصنف والنفي قال النفي بالنكرات. تقول ما عندي شيء ولا رجل في الدار طبعا مسألة السياق النكرة في سياق النفي أو أنها تفيد العموم هذه من الأهمية بمكان هذه من اهم مكان وفرق بين ان النكره في سياق النفي او النهي والنكره في سياق الاثبات نعم لان الثانيه تفيد اطلاق الحق بان العملاء مزيه هذا الباب لانه هباب مهم جدا وهذا من اهم ابواب العلوم هذا من اهم ابواب العلوم لان علماء الوصول يرون بان بان النكره في سياق النهي او النفي تفيد العموم نصا تفيد العموم نصا مثل مثل كل وجميع وهذه هذا هذا الباب هو أهمية هذا الباب اهميه هذا الباب كما قال المصنفون هنا والنفي فهذا الباب نص في العموم كان تقول مثلا في في النفي لا ربا الا في الناسيه حديث اني وسلم لا ربا الا إلا في الناسيه صحيح ناموا معي ومشوا شاء النفي والاثبات النفي والإزبات يفيد حصر وقصر ما يفيد عموم ما قلت ذلك أنتم نمتم النفي والإزبات يفيد الحصر والقصر قال لا ربا إلا في النسيئة جاء حصر هنا ما في عموم ما في تعميم هذا حصر وقصر وأنتم نمتم معي ها لا معنى. حصر وقصر جعل الربا في النسيئة فقط فين معنى واحد لذلك ابن عباس اخذ بها على التخصيص مش على التعميم وقال الرب الفضل يا صح وقال يجوز تبادل الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يبقى لا تعميم ضاعت دا معك انت ضاعت معك في النف ان تقول ما من اله الا الله كما في الايه ما من اله الا الله نفي الالهيه عن كل احد واثباتها لله فقط ايوه هي دي فتكون إن بهذا نعم هذا هو قال الله للفعلاء فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج رفض فسوق جدال نكر في سياق النف تفيد العموم أي رفز لا يجوز في الحج أي فسوق لا يجوز في الحج أي جدال لا يجوز في الحج دعك من القرار الأخرى التي أتت تخصص ايضا من الآيات قول الله لا ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على على قبري قال ولا تصلي على أحد منهم أحد نكر في سياق النفي يفيد وهذا سياق النهي في سياق النهي يفيد العموم أي أحد من أفقه لا تصلي عليه حتى ولو كان رأسه عبد الله بن ابي بن سلول وهذا الذي حدث في القصة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضانا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم الم ينهك ربك عن السوات على هؤلاء قال دعني فان الله خيرني وجذبه حتى نزلت الات موافقه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على على قبره ايضا في قول الله لا كما قلنا سياق النفي او سياق النهي ولا, ولا تطع منهم قاسما او كفورا قاسما او كفورا هناك في سياق النهي تفيد العموم وأيضا قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين لكن يعني هذا كل خاص نص في الباب وهذا نستفيد منه في عدتين ما هما ولا تطع كل حلاف مهين نستفيد منه في عدتين ما هما جميل ممتاز جميل هذا أيضا الحمد لله في إخونا في الجمعة كنا نحسب أنهم يعني على فراغ لكن ليس, ب... ليس بفراغ ممتاز هذا هو هل في ذلك المقال قال كل وقلنا بان النكره في سياق النفي او النهي تفيد تفيد العموم نصا تفيد العموم نصا وايضا مثال ذلك ان النكره في سياق الشرط تفيد الاطلاق اصاله وقد تفيد العموم بالقرائن تفيد النكره في سياق الإثبات تفيد الاطلاق اصاله وقد تفيد العموم بالقرائن كقوله تعالى ان تبدوا شيئا أو تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما هذه نكره في سياق هذا الشرط دون اثبات اسف نكره في سياق الشرط فافاد افاد العموم فالنكره في سياق النفي أو النهي او الشرط تفيد العموم قال الله تعالى ان تبدوا شيئا او تخفوه يحاسبكم به الله لذلك شق على شق واذا ترى ترى هنا الصحابه هم اعلم الناس بمراد الله وأعلى من الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه فهم هنا سريقه تناول قال لما قال الله ان تبدوا شيئا او تخفوه يحاسبكم به الله علم انهم سيحاسبون على حديث النفس ايضا فشق عليهم فلما ذهبوا شكايه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تكونوا مثل بني اسرائيل قولوا سمعنا واطعنا ولا تقولوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا واطعنا فهنا لما, قال لأ... لما قالوا ربنا اتعملنا اثر كما تعرضنا من قبلنا قال الله قد قد فعلت قال الله قد قد فعلت وهذا دلاله ان الصحابه يفهمون من ذلك التعميم وهذا الذي يريد ان يفهم طالب العلم اننا ناخذ بفهم هؤلاء بفهم هؤلاء هو الاصل لنا في هذا الباب من ذلك أيضا في قول الله الفعلاء وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وإن أحد أحد نكرا في سياق الشرط تفيد العموم وهذه أفادت العم نصا كل أحد يريد أن يستجل ليسمع القرآن ليعلم الحق من غيره عليك اجارته عليك أن تجيره عليك أن تجيره وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله طبعا كما سبق وقلنا قالوا مهما تاتنا به من ايات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وهذا ايضا من باب النكره في سياق الشر تفيد تفيد العموم وين النكر هنا التي افادت العموم سيد وقالوا مهما مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين مهما مهما انا ادخلتك في مهما فدخلت في مهما خلاص جهاد أتى بها آية, آية لأن الآية آية ناكرة صحيح ومفرد الآية ناكرة في سياق الشرط فأفادت العموم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه إذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضهم قال سلم اذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضهم هذا خلافا لما تبناه المالكيه هو الان اذا ابتعت شيئا شيئا لك في سقف شرط افاد افاد العموم يعني كل بيع لا يصح ان تبيعه حتى تقبضهم وهذا قول الجماهير خلافا للملكيه الصوت واضح يا سكينه الصوت واضح الجميع قالوا الصوت واضح شيئا كما قلنا في في في نكر في نكره في في في سياق الشرط افاد العموم نعم شيء ما طبعا ابن عباس لما قال قالوا احسب وكل شيء قال احسب وكل شيء مثله احنا نقول لا احنا عندنا دلاله اقوى من ذلك النص في ذلك الحقناه بالمحكم بان هو كالكل. نص في العموم قال اذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضهم ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حب قوما ابتلاهم فمن راضي فلو ومن سقط فعليه قال ان الله اذا حب قوما قوما وهذه ايضا نكره في سياق الشرط فتفيد العموم كل هذه من سياق من سياق العموم هنا في قول لنا نفي من اله غير الله يأتيكم بضياء ما نوع هذا العموم من إله غير الله يأتيكم بضياء ما نوع هذا العموم لا ليس الشرط جميل في الاستفهام نوع الاستفهام محمد باقر الاستفهام يومنا الاستفهام استفهام من كاري هذا صحيح الاستفهام من كاري فهنا نكر في سياق ال ال الاستفهام واستفهام الكاري كما قال بشار أيضا ممتاز ناكر في سياق الاستفهام أفادت أفادت العموم أفادت العموم فهذه أنو أنواع العموم آخر أنواع العموم المادة الأصيلة للعموم المادة الأصيلة للعموم وهي النص فيه المادة في العموم وهي النص فيه وبهذا قو قاتين على على أنواع العموم جميعا وهي كل وجميع وكاف وقطبة كل وجميع وكاف وقطبة كلها كلها نص في العموم وهذه مادة العموم العموم اصاله أقرب ما يكون لها أن في السياق النفي أو النهي أو السفام أقرب ما يكون لها قال الله جل في أعلى كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين وهذا عمة الجميع عمة الجميع الصالح والطالح كل امرئ بما كسب رهين فيحاسب على على ما كسبت يداه قال الله جل في كل نفس ذائقه الموت نص في العموم هل تخلف احد كما قلنا الان طب انا ممكن أشكل عليكم كل امرئ بما كسب رهين محاسب على على ما كسب قال سنة سبعون ألف يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب كيف تؤلف بين كل امرئ بما كسب ابراهيم وبين قول قوله و سلم سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حذاء حساب ولا, ولا عذاب كل امرئ بما كسب ابراهيم دلاله على ان كل انسان محاسب على العملي. أنت, أنت ما ماذا فعلت هذا اسمه تخريف الذي اقراه الان تخريف على الغالب ده اسمه تخريف احنا بنقول كل نص في العموم تدخل على الغالب ده اسمه تخريف اصولي هو الان يا حدث آخر يا حم فين العلاقة بينهم مش أسدد سؤالي أنت قلت على الغالب كل هذا نص في العموم لا يقال فيه غالب هذا تخريب كيف يجمع بينه وبين وبين وبين الحديث جاد أتى بإجابة قال هذا عام مخصوص بخرج منها ب بالذكاء لكن على المسألة أدق من ذلك طبعا صفاء أيضا اتفقت مع جاد على أنه جاز جاز تخصيص العام أجزاء الله خيراً ده تفكير صحيح يعني واجه الجامعة الأول يكون تفكير صحيح أنه نقول أقول عموم قول الله نفعلها كل أولين ببكاة سبراهيم مخصوص بالسبعين ألف أما صبري ماشي طب خلينا نشوف بس سيدنا الخير ايش قال هي على العموم والغير محاسبون يترجلنا بعمل أنا مش فاهم الآن أنت أوقفتني عن اعقل شيء أنا سعيد هذه اسمها فهلوة مظلمة ابداعات لا يعرف عنها شيء وإيمان إيمان في القرآن أنيسي قالت العام الذي جاء به يدخله في السبعين ألف أبو عبد الرحمن قال قال عن مخصوص قال صفاء قالته لكل لك رحيم بالعمل الصالح بعد ما كتب الاجابه الممتعه في التفسير في نظر هذا هو, هو الحق ان نقول لا مخالفه اصاله مفهوم كلامه أنت شرع خوفه لا. والله إذا اللي <تصفيق> امين حفظك رب يا حمزه الصحيح الرابع في هذا الباب ان نقول الكل مجازم لا مخالفه قط الحديث والايه متوافقان وهم مجازون بما عملوا قال وعلى ربهم يتوكلون هو التوكل عمل القلب اعمال قلته فرق اعمال القلوب والاهل فجوزوا جوزوا بذلك ما مع ترك عمل لما تركوا التطير تركوا فلا مخالفه اصاله لا معارضه اثاره في هذا ايضا في قول الله يفعلها كل نفس ذائقه الموت هذا نصف العام ما في أحد يتخلف عن هذا في حال الاحوال ايضا انا ممكن اشكل عليكم ولا بلاش نعم اشكل عليكم طيب ها ها قال الا ما شاء ربك قال الا ما شاء ربك فكيف جمع بينهم كل نص في العموم الا من شاء إلا من شاء شهود الا شاء ربك قال قال قال جهاد قال, قال عم مخصوص خلاص هو المخرج هو هذا المخرج عن مخصوص هو صحيح. والصحي يقال يقال يقال الا من شاء ربك القابل للموت يموت كل نصف في العم لكن لكن المساله فيها للقابل الذي قابل للمحل محل قابل للموت هو يموت ولا استثناء في هذا الحق بان نقول المساله على على ما كان له القابليه للموت فكل ما كان له قابليه للموت فسيموت نعم وايضا في قول الله في نافعله والارض جميعا قبضته يوم القيامه سبحانه وتعالى وايضا قول الله في نافعله قاتل المشركين كافه لا لا هذا هذا عام مخصوص هذا مخرج جهاد يدخل بقى هنا عام مخصوص في الزمي ولا هو الجزيه هذا عام مخصوص وقد يجتمع يكون هناك التحقيق في التنصيص للعموم يجتمع يجتمع لفظ مع لفظ اخر من الفاظ العموم التي هي نص هي ماده العموم كقول لا فسجد الملائكه كلهم اجمعون فسجد الملائكه كلهم أجمعون هذا هذا اصاله هو الكلام على صيغ صيغ العموم هذه وهذه من الاهميه بمكان المصحف هذه من الأهمية بمكان وصيغ العموم لاتقانها لا بد من التدرب عليها فأنا سأطرح عليكم بعض الأسئلة كترجمة عملية لدرس اليوم وننظر الاخوه وما عندهم قال الله جل في أولاء ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في تغيالهم عمهون أتتك هذه الآية وقال فيها الأستاذ استخرج العموم من هذه الآية سعيدوا مرة ثانية سعيدوا مرة ثانية ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم لهم بالخير لقضي إليهم أجل أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون الأستاذ يقول للطلبة استخرج أيها الطالب المنتبه الطالب المتمرس الطالب الحريص استخرج من هذه الآية الفاظ العموم قال الله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون الايه حافله الناس بشر قال الناس الف لام استغراقيه ممتاز يا بشار اسم جنس طبعا بيطلع بزي الصاروخ الناس ايضا نمير الذين ممتاز من الذي اتى بها ما اعرف واخونا من ابو ابو ابو ديالي هذا السرعه ما شاء الله هم اتوا اتوا بالناس ماشي اتوا بالذين صحيح والشر ايضا بشار اتى بيه محمود الشر اسم جدز؟ لحظة لحظه لحظه أترك. اترك الاول الشر وبعدين الخير الخير وبعدين عجلهم عجلهم اتى بيه جهاد ايضا معك عبيد الله احسن الله لك عبيد الله حفظك ربي وزادك اتقانا واتى بها زهير الع... العليل زهير العليل اتى بتغيانهم وهذا صراحة يسعدني الان انتم تتمرسون حق التمرس الناس الشر الذين الخير اجلهم وتغيانهم ايضا يبقى شيء اخر بالخير ممتاز ممتاز الخير ايضا جهان اتت بها جهان ليس جهاد نعم لانها خطأتني وانا ما ما خطأتش انا, أنا راحت لجهات ومعها تحته جهان نعم ايضا في قولي واذا مس الانسان الضر وإذا مس انسانا الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى در مسه كذلك زينا فينا ما كانوا يعملون حافله الايه ايضا النافي في نظر الذين لا يرجون اين اين النافي هنا هو المفروض اصلا فيها اللقاء يعني ده عارة فيها واجهة صفاء بس إجابات سريعة جدا شوف إجابات سريعة جدا ده كده أنا أسعد الناس والله إجابات سريعة جدا وذهبة ماشي ممتاز بش شوف شيخ أنا سأقول, أنا سأقول ما أنظر هنا وإذا مثل الإنسان أتضر أتضر زيت الجنة عني إذا مثل الإنسان أتضر ألافه لا هو اسم جنس معرف ألافه لا يفيد يفيد عموم الضرة طيب دعانا لجنبه او قائما أو قال فلم يكشف ضره ضره مفرد مضاف فيعم ضره مفرد مضاف فيعم ضر في ايضا الثانيه تعم وتعم تعم كيف قال لم يدعنا كان لم كأن لم يدعونا هذا إيش نفي يبقى ضر في سياق نكره في سياق النفي تفيد العموم المسرفين قال على العموم كل هذا عموم أتوا بها من الآيات قال الله تعالى فلما انجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيوكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون أين العموم هنا في هذه الآية فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيوكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون أين؟ في أشياء سهلة جدا فيها الناس سيد عيسى ممتاز يا سيد عيسى مش هموم هو عموم جزية نعم الناس أمت الله نعم صحيح بشر أتى بالناس نعم بس الناس كده بغيكم الإضافة عم يا حبيبي كما قلنا الإضافة عم لو هو ممكن يقول على أنفسكم على أنفسكم هي تعم لأن النفس سلسة يعني ممكن وممكن ممكن وممكن لانه على كام على مساله العرصات اسمها عرصات ورصا فيها الموته الاولى والموته الثانيه يعني ممكن يقال بهذا يعني نمشيها مع حضرتك وبشار كتبها قال كتبناها ممتاز ما اسعدني اليوم مما ارى كثره المشاركات هذه جعلتني انا أطيف في السماء ليتني استطيع اطيل معكم لكن عندنا دروس اخرى ما نستطيع الناقف عنها أنا ورانا مشوار وهدف طويل نسأل الله أن يتمه علينا طيب بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم درس الجامعة لو فيه أي سؤال اتفضلوا تحت امركم ممتاز يا جهاد جهاد أتى بمسألة يريد يعلم الاخوه فيها عنده الفعل في في سياق الاستفهام نعم يفيد العموم هذا حق جزيت الجنة يا ربي هو هذا وهذا قاله شنقيت في المذكر الفعل في سياق النافع الاستفهام يفيد العموم وهذا حق هذه من أسريب العموم الفعل في سياق النافع الاستفهام يفيد العموم جزيط الجنة جزيط الجنة ديها. يقول ليس كل الناس ليسوا بأفكياء شيخ استغفوا الله أنتم فضل أهل فضل أنتم فضل ونحن على على درجة واحدة يتعلم كل منا من أخيه والمسألة مش هتحتاج لذكاء كثير هتحتاج لتمرس كلما مكست في الطلب كل كلما سيكون أمر أيسر عليك وكما قلت ما عليك إلا أن تقول لا أعلم وخلاص انتهى الموضوع شاركت بذلك لا أعلم شاركت بذلك